وكل بدعه ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء طلبة العلم. موضوع هذه الكلمة كما تعلمون هو استجابة لطلب بعض إخواننا بذكر سيرة لإمام في العلم نفع الله به نفعا عظيما وهذا العالم المحدث هو الشيخ مقبل ابن هادي الوادي هذا الرجل العالم المحدث الإمام جعل الله في هذا الرجل اثرا كبيرا ليس على بلاد اليمن فقط بل انتشر الخير الذي جعله الله فيه في دعوته وفي علمه وفي نصحه إلى اصقاع الدنيا وهذا ما شهد به العدو قبل الصديق والمحب والفضل ما شهدت به الأعداء الشيخ مقبل رحمه الله رجل تجمعت أو اجتمعت فيه خصال وصفات قلما تجتمع عند احادي طلبة العلم والرجل ربما لم يبتدع طلب العلم منذ نعومة أظافره ثم اتصل طلبه للعلم بل مرت حياته رحمه الله بفترات متقطعة عن الطلب ليقضي الله أمرا كان مفعولا فالرجل طلب العلم كعادة ما يطلبه من الصغار في الكتاتيب وحفظ بعضاً من القرآن وعلم الإملاء والكتابة ثم أيضاً توجه إلى علم النحو وقد أخذه بناء على ما انتشر في بلاده من شيوخ أو من مشائخ الشيعة فأخذ الشيخ علم النحو ولم يكن وقتئذ على معرفة بالسنة الصحيحة حتى انتقل إلى بلاد نجد هنالك فكان يشتغل. ومن جملة ما عمل الشيخ رحمه الله كان حارسا على عمارة كان يشتغل في النهار ويطلب العلم بالليل وبعد ذلك هيأ الله له أن يتوجه إلى الطريق والمسار الصحيح فوجهه بعض القادمين على بلدي نجد بلد الله الحرام إلى كتب عسني بها فكان يقرأ في مثل رياض الصالحين النووي وكتاب فتح المجيد وكان يقول كانت معلومات هذا الكتاب تعلق في ذهني لأن أهل بلدي على خلاف ذلك فبلاد اليمن كانت تعز. بصور شركية في دعاء غير الله عز وجل والتمسح بأتربة الموتى وأتيان الكهان فقرأ الشيخ في فتح المجيد فكانت معلومات هذا الكتاب تعلق في بال الشيخ الشيخ منذ أن كان قد هيئه الله عز وجل لمحبة العلم كان صادقاً في طلبه وكان نشيطا في تحصيله فكان يأخذ دروسه في المعهد ووقت العقلة أيضاً انتسب إلى الجامعة وكان يجمع بين الدراسة في الجامعة وبين التلقي عن العلماء لعلمه أن التلقي عن العلماء في بيوت الله عز وجل هو الأصل في تأسيس الطالب وتكوينه تكوينا صحيحا فتتلمذ الشيخ على جملة من العلماء الكبار على رأسهم المحدث الألباني محمد ناصر الدين الألباني كان يحضر له بعض دروسه وحلقاته والشيخ يعرفه ويعرف مدى نشاطه كذلك أيضا تلقى في حلق الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله أظن في صحيح مسلم وأخذ ايضا عن الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ أيضا محمد صوملي أظن ومجموعة من العلماء تلقى عنه الشيخ على أن الشيخ يقول إن أغلب استفادتي كانت من الكتب يعني بعد أن تأصل بين أيدي العلماء أغلب استفادته كانت في جهده الذي كرسه الكتب والنظر والتحقيق والبحث وهذا يدلك ايها الطالب أنه بد أن تكون أنت نفسك محبا للعلم نشيطا في طلبه حريصا على تحصيله ولا يكفي أن تتسلمد بين يدي العالم فإن العالم يعطيك مفاتيح العلم لك طرق تحصيله ويختصر عليك الزمان لكن العالم لا يعطيك الهمة التي بين جنبيك ما لم تندفع أنت بنفسك في تحصيل هذا العلم النافع، فالشيخ حبب الله له طلب العلم وعكف على تحصيله، وبعد ذلك في الجامعة الإسلامية قام الشيخ بتحقيق كتاب طلبا للماجستير فيما يتعلق بتحقيق كتاب التتبع والإنзамات للدار قطني. وناقش الرسالة وتفوق الشيخ في هذا الكتاب القوي الذي لا يتصدى له إلا من كان قويا في علم الحديث والشيخ ليس طالب شهره فهو كان يهمه العلم وكان ينتقل من مكتبة إلى أخرى بحثا عن العلم ومن من لطيف وظريف ما كان يحصل له انه رغم قله ذات اليد والشيخ لم تكن له اموال فكان ما حصله من المال اشترى به كتبا فاذا رجع الى اهله قالت من قالت له من اين هذا يعني كانها تعاتب عليه أنه يستري الكتب ويضع في الكتب يقول هذا من الله هذا من الله يشعرها أنه قد أهدي إليه وهو إنما اشترى ولا شك ان الذي أهدي إليه كذلك هو من الله فالشيخ رحمه الله كان محبا للعلم صادقا في تحصيل شهد بذلك محمد الأمين المصري القائم على رسالته فقال هذا الرجل لا تهمه الشهادات هذا الرجل يهمه العلم وفعلا لما كنا ندرس عنده رحمه الله كان يقول الشهادات هذه لا تعتنوا بها فإن كثيرا من الطلاب كانوا يحرصون على تحصيل الشهادة لأمر دنيا فإذا حصل الشهادة ترك طلب العلم وهذا واقع مشاهد فكان يحث طلابه على أن لا يهتموا بأمر الشهادات بل مرة كان في سياق ذكر الشهادات قال هذه الشهادات بولوا عليها فبعد ذلك قالوا له إن فيها اسم الله فقال لا استغفر الله لا تفعلوا هذا المهم أن الشيخ كان في سياق الغضب من تعلق القلوب بالشهادات وأن يكون الميزان للطالب هو الشهادة وليس الميزان ما كان عنده من علم وما كان عنده من صدق في تحصيل العلم النافع بعد ذلك. الشيخ حصلت له أمور وخرج بسببها من بلاد السعودية وتوجه إلى اليمن وكان الشيخ يقول كنت أشعر بغربة شديدة في بلاد اليمن فليس هنالك طلبة علم وليس هنالك علماء وحشة عظيمة كان يصاب بها الشيخ وهو بين بني قومه الذين ما عرضوا السنة وأكثرهم من العام وليس هنالك ما يعين على تحصيل العلم النافع على أنهم بنوا له مكتبة جزاهم الله خيرا وبعد ذلك صار طلبه العلم يتوافدون على الشيخ في بيته من واحد فاثنين ثلاث اربع خمس هكذا؟ حتى صار طلبة العلم يتوافدون عليه من بلاد اليمن كلها وانتقل الخير فصاروا يتوافدون من بلاد شتى من ليبيا من الجزائر من المغرب من تونس من أخواننا التونسيين كانوا قليل أذكر واحد واحدة اثنين كذلك أيضا من دول الخليج وإخواننا من دول الخليج لا يصبرون. كان الواحد منهم ربما يبقى أسبوعا خمسة عشر يوما ثم يسافر وكانوا ياتوا, يأتوا إخوان من دول الكفر من بريطانيا وألمانيا وأمريكيا وكذا كانوا يأتون الى بلاد بلدة دماج وما ظنكم يا طلبه العلم ما هي دماج دماج قرية جبلية تقع بين جبلين وليس هنالك فيها إلا أشجار العنب بساتين من أشجار العنب وطالبة العلم يعيشون صعوبة ومشقة في في نوعية الطعام الذي يأكلون أو في السكن نفسها فهم ما ألفوا مثل هذا الحال أغلبهم قد جاء من بلدة كان يعيش فيها مترفا فلما ذهب الشيخ إلى اليمن حصلت له أمور عظيمة فمن قائل هذا يريد أن يبدل عليكم دينكم فاقتلوه ومن قائل إن أنه جاء بدين جديد وهكذا قام عليه أهل الباطل وهي سنة من سنن الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فكان هذا الأمر يجعل الشيخ ينتقل من بلدته إلى إب وإلى صنعاء يلتمس بعض أهل السنه من أجل أن يشعر بالانس معهم وكان يقول لو تروني وأنا في صنعاء شعري هكذا هك يعني وتيابي كذا كل ذلك الشيخ كان يريد أن يأنس بطلبة العلم كي لا تشتد عليه الغربه في بلده بعد ذلك جاء طلبة العلم والشيخ لم يخطط لهذه الدعوة التي ملأت الدنيا لم يتخذ قلما وورقة ويخطط سنفعل كذا ثم نجعل كذا ونجعل إدارة وفروعا ونجعل اقساما ونجعل مكاتب ونؤثث المكاتب لم يفعل هذا حتى أنهم كانوا يسألونه بعد انتشار الدعوة وعظم سيطها كيف تحقق هذا؟ كيف كنتم تفكرون لهذا الأمر؟ الذي أذعج الشيعة وقضى على دعوتهم؟ كان جواب الشيخ هذا أمر أراده الله فكان هذا جواب الشيخ أمر أراده الله فكان ليس بعلمنا؟ ولا بفصاحتنا ولا بشجاعتنا أمر أراده الله فكان وهذا يدلك على مقدار إخلاص الرجل وإنه لم يكن يعزو هذا الخير الكثير إلى جهده أو إلى عطائه أو إلى علمه أو إلى فصاحته وبيانه إنما الفضل كله من الله عز وجل أقول لا يمكن في هذا المجلس أنني أذكر أشياء كثيرة تتعلق بالشيخ رحمه الله لكن على سبيل ما يحضرني وكنت أحب أن لو تيسر أن يؤجل هذا حتى أعد له إعدادا جيدا لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله وسنسير على نحو ما سار عليه الشيخ لن أخطط لهذا طيب فيما يتعلق بزهد الشيخ رحمه الله وورعه الشيخ آية في الزهد كما قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي تعرفه أنت قم تعرف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي تعرفه ماذا تعرف عنه حامل رواء الجرح والتعديل في هذا الزمن جزاك الله خيرا أحسنت يقول الشيخ ربيع بن هادي في صدد ثنائه على الشيخ مقبل بن هادي الوادي يقول أنه داس الدنيا تحت قدميه وهذه شهادة عظيمة هذه شهادة عظيمة أن الرجل بل الشيعة أنفسهم يقولون أن الشيخ مقبل لا يريد الدنيا رجل لا يريد الدنيا وقد جاءته وهي راغمه جاءته وهي راغمه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته الا ما كتب له ومن اصبح والاخره همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة من صحابيه ومن أخرج فمن يقول انا من يقول انا رواه ابو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فالشيخ كان زاهدا يدلك على هذا بيته من الطين ولم يكن بيتا متميزا حتى تعرف أنه هذا بيت الشيء وكان سقفه من الآثل من الشجر من أقصان الشجر وكان غرفه وقد رأيت غرفة دخلت غرفة منها كانت غرفة صغيرة ليس بها من مقومات الحياة شيئا سوى دويل الصغير وليس دولابا وفيه فرش على الأرض وحول الفرش كتب للشيخ يطلع فيها أو يراجعها هذه غرفة النوم هذه هي غرفة النوم ولم تدخل السخانة الماء التي تدفئ الماء على الشيخ رغم أن دماج بردها قارس في الشتاء لم تدخل سخانة الماء التي تدفئ الماء إلى الشيخ إلا في الأشهر الأخيرة من حياته وأدخلت وهو كاره يقول لا حاجة لي بها لا حاجة لي بها والشيخ في لباسه لباسا عاديا حتى أنه كان يقول لنا يا أبنائي لا تقتدوا بي في اللباس فإنني أخرج من البيت كأنني أحمق يعني لا يبالي الشيخ بنباسه ولا بإمامته ولا بنعله كان الرجل همه منصرفا للعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل ولقد رأيته لما كنت قد قدمت إلى في أوائل الأيام التي وصلت فيها الشيخ يصلي ركعتي الضحى في في في رحبة المسجد وكانت من الطين والحزر الصغير كان يصلي فيها الركعتين وجبهته عليها التراب ومعطفه معطف قديم ونعله قديم ورأيته في بعض الأحيان ثوبه مشققا حتى أنك تأتي ولا تظن أن هذا هو الشيء الشيخ غير متميز ليس له هنداما وهيئة معينة حتى أن الشيخ في أوقات كثيرة تهدى له بعض الثياب الجديدة فلا يلبسها ويقول إنني لا أريد أن أخرج على الطلاب بمثل هذا النباس وبعضهم لا يجد طعاما لأبنائه الشيخ رحمه الله كان زاهدا ورعا كان مره عند الرئيس علي عبد الله صالح فأراد الرئيس أن يعطيه شيئا للطلاب قال لكن يا مقبل لكن يا مقبل لا تتكلم في الضرائب وكان يريد أن يوقع الورقة فقال الشيخ لا لا أريد هذه الورقة لا أريد منك شيئا وسأتكلم في الضرائب الشيخ كذلك كان في غاية الزهد في حطام الدنيا أتاه أخ الإيبي وقد حمل بمال من بلاد قطر من أمير هناك محب للشيخ فعطاه أظن أربعة آلاف أو خمسة آلاف دولار قال هذه للشيخ له ولأهل بيته فجاء الأخ واعطاه المال في يد قال يا شيخ هذه من قطر من أمير هناك محب يقرئك السلام وقال هذه للشيخ فقال الشيخ خذها يا بني لا حاجة لي بها فقال يا شيخ هذا مبلغ كبير قال خذه أنت انتفع به فرماها الأخ في حجر الشيخ وهرب بعد ذلك الشيخ أنفقها في ثاني يوم على طلبة العلم واشترى بها نوع إبل والمهم لحم للطلاب وفرح الطلاب فرحا شديدا الشيخ رحمه الله كان يتفقد طلبة العلم ويخرج اللبن من بيته ويخرج التمر من بيته وكان شديدا عليه أن يحتاج طلبة العلم إلى شيء حتى أنه قال أشد شيء علي حازيات طلاب العلم وكتب له أحد الإخوة ورقة وقال يا شيخ نطالب علم وعلي دين وأخشى أنني إن اشتغلت أن أترك طلب العلم فقال هذا الأخ يأتينا وننظر إن شاء الله ننظر في دينه ونساعده وكان قد حصل لي مرة موقف معه عند أن علم بأن أهلي مرضى وكان هذا في السنتين الأخيرتين من حياة الشيخ أظن أو من السنه الأخيرة عند أن جاء والد الأهل يريد أن يرجع بها فزالفت الشيخ أنا وهو في غرفته المعده للضيوف وذكرت له أن والد الزوجة قد جاء لأخذها وأنها مريضة فتفاجأ الشيخ من هذا وبعد ذلك قال أنصحك أن تفوض أمرك إلى الله فرجع الأهل معهم الأبناء وبقيت في اليمن وحدي وكانت تلك الفترة من ذهب خارج اليمن ما إلى ليبيا فإنه لا يعود ففوضت الأمر إلى الله عز وجل المهم أنه في ثاني يوم بعد أن جالسته طلب مني أن يتغدى والد الزوجة معه فجئت أنا ووالد الزوجة وأكرم صهري إكراما بالغا وكان يأتي بالطعام, بالطعام إلى فم والد الزوجة الشيخ نفسه يفعل له عندهم أكلة تحتاج إلى نوع من معرفة كنوع العصيب المهمس الوالد الزوج ما عرف كيف يتعامل معها، فأخذ الشيخ واخذ الشيخ يضعها في الإدان وبعد ذلك يرفعها إلى ثم صهري وهو رجل كبير، فكان مستغربا من هذا الفعل. قال كيف يطعمني إلى فمي؟ والشيخ رحمه الله كان على خلق عظيم جدا بعد ذلك قال التفت له وقال له أنت تعبت من أجل ابنتك فجزاك الله خيرا وفعلى ذلك كان الشيخ قد سأل أهله عن الزوجة وأحوالها فأخبروه الأهل أهل الشيخ أنها تعاني أمراضا كثيرة وأنها في طيلة المدة كانت تعاني امراضا فقال لي الشيخ التفت الي وقال قال يا أبو مصعب قد قصرنا معك كنا نعطيك عسلا أو كذا أو سمى أشياء المهم ولله الفضل والمنه وتحدثا بنعم الله عز وجل بقيت عند الشيخ عشر سنوات لم أقف عليه يوما أطلب شيئا ولله الفضل والمنه. الشيخ كان شجاعا جاءته السفيرة الامريكيه الى مركز دماج فطرد السفيرة وقال قولوا لها تذهب الى النساء وجاءت ومعها حرس من الجيش اليمني قد رأينا هذا وكانت تريد أن تلتقي به وتريد أن تسأله فقال تذهب إلى النساء والسفيرة الأمريكية الآن لو جاءت لقام لها القوم قياما كذلك أيضا الشيخ الشجاع فهو الذي يقول مرارا وتكرارا إن كراسيكم لا تساوي عندنا بصل ويقول لو دعيت لحكم اليمن ما آثرت عن العلم شيئا لقد أحببنا طلب العلم فالرجل كان واثقا من الطريق التي هو عليها لا تستفزه الدنيا ولا تحركه الأطماع ولم يبعدين كان يقول لنا مرارا وتكرارا والله لو ذهبتوا كلكم وبقيت وحدي ما تركت هذا الأمر وكان الذين بين يديه نحو أربعة ألاف طالب أو ثلاث ألاف طالب غير الطلاب الذين يأتون في العطل يقول لو ذهبتم كلكم وتركتموني وحدي ما تركت هذا الأمر وكان أيضا يشتد على الحكومة اليمنية عند أن تطالب بالغرباء يقول إذا شئتم أن تأتوا بالجرارات فتمسحوا بيتي والله ما رفعت في وجوهكم سلاحا لكن لا لا تسيئوا الى طلبة العلم ووالله لن اسلم لكم طالب علم وكان الامن السياسي اليمني يطالب بطلبه العلم الغرباء وعلى راسهم الليبيون وبعد ذلك كنا نأتي إلى الشيخ ونحن نرى مسؤولي الأمن السياسي يأتون إلى الشيخ حتى أن أحدهم وقف على طاولة الشيخ يريد أن يكلمه في طلبة العلم الليبيين أن بلادهم تطالب بهم فقال الشيخ اجلس وأحضر الدرس وهو مدير الأمن السياسي فتفاجه هو من عبارة الشيخ قال اجلس أخضر الدرس فجلس حضر الدرس كاملا وكنا نأتيها نقول يا شيخ الأمن السياسي يطالبون بنا ماذا نفعل يقول ادعوا الله أن يشغلهم ادعوا الله أن يشغلهم وفعلا ما أن نقوم من عند الشيخ يومين ثلاث ويشغلون لا يأتون يطالبون بنا ومر اشتد طلبهم بخروجنا من دمات فخرجنا العائلات لا نملك من حطام هذه الدنيا شيئا حتى أننا لا ندري أين نمشي خرج العائلات والأطفال وبعوة العزاب أيضا خرجنا في رحلة لا ندري أين نمشي الشيخ بعد ذلك أخبرني أخ كان يطبب الشيخ دكتور في عيادة أخبرني قال كنت قد بدت عند الشيخ ليلة ومن أجل أن يضرب له الإبر فالشيخ عنده إبر قال قام الشيخ في الليل فزعا يبكي فقال خفت أن المرض قد اشتد عليه هفت أن المرض قد اشتد عليه فقلت ما لك يا شيخ قال الإخوة الليبيون يخرجونهم أين يذهبون هذه أمور أوصلت الرجل إلى ما وصل إليه ليس كثير علم وهو العالم النحرير وليس فصاحة ولا بيان لكن, لكن هنالك سر وراء نبوغ هذا الرجل والأثر الذي حصل به رجل لا يستطيع أن ينام وطلابه يخرجون غربا أين يذهبون وكان أيضا مرة خرجنا الليبيون أو الليبيين إلى قريه نمكث فيها وقتا وكنت أغدو وأروح عليه في وقت واحد في مسافة طويلة لبعض شؤوننا فكان يخرج لي من ماله الخاص ليس من مال الدعوة وأيضا يقول لقد تعبت يا مصعب. يقول لا بأس يا شيخ ما في شيء إن شاء الله فكان يشعر بطلبة العلم ويقول إنني أعتقد أن محبة طلبة العلم في هذا الزمن تعتبر واجبا لما يلقونه من مصاعب وكان يرسل للمرضى عسلا او لبنا ومالا ويتفقد حوائجهم وقد اوقف ارضا له لطلبة العلم يبنون عليهم بيوتهم وما أدراك ما بيوتهم بيوت من الطين تبنى في نحو ثلاث أسابيع أو شهر وكان الشيخ رحمه الله أيضا كان الشيخ عفيفا لا يسأل أحدا وكان كثيرا من أن يحذر طلبة العلم أن يكونوا شحاذين وأن يطلبوا الدنيا بالدين نبيع الأنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع كان الشيخ عفيفا يقول لم أقف امام باب تاجر أبدا أسأله وكان يمكنه أن اسال لطلبة العلم من باب المعونات لهم لكن الشيخ كان يعز العلم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أنهم عظم ولو عظموه في النفوس لعظموا ولكنهم أهانوه ودنسوه بالأطماع حتى تجهما فكان الشيخ عفيفا نزيها وكان يقول من أراد أن يعين الدعوة فيعينها بلا شرط ولا قيد أي أنك لا تذل طلبة العلم وكان مرة شخص حزبي من بلاد كافرة أراد أن يستذل طلبة العلم الليبيين يريد أن يرسل لهم اموالا فكتبت ورقة لهذا الرجل وبينت له أننا في غنى عنه وعن أمواله وإن الله عز وجل لن يضيع طلبة العلم وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم ذكرت هذا للشيخ قال طيب جزاك الله خيرا وأرسلنا الورقه لهذا الرجل الشيخ كان عفيفا ايضا فهو تمر أمور صعبة على الدعوة، وهو متجلد، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا اتضعضع كان لا يظهر ضعفا. لطلب العلم وكان لا يظهر ضعفا لاهل السنة أيضا ليس هنالك في المركز شيء من الطعام إلا النزر ليسير ويأتي الشيخ وهو هشوش بشوش يعطي الدرس وكأن الخزائن ملأ لا يظهر فاقة ولا حاجة بل كان متوكلا على ربه أعظم التوكل تأتي بعض العائلات يأتي أخ ومعه أهله وأبناؤه يقول يا شيخ أنا اليوم قد وصلت وتكون الدعوة في أسوأ أحوالها من حيث القوت فيقول الشيخ حياك الله نحن وأنت على الله عز وجل ويستقبلهم. ولا يقول لا العدد قد انتهى العدد قد انتهى المصروف عندنا محدود الذي يرسل الأموال تأخر لا يتعلل بهذا يقول حياكم الله نحن وأنتم على الله عز وجل فكان الله عز وجل به كريما وهو أكرم الأكرمين فكلما أغلق باب فتحت أبواب فالشيخ رحمه الله كان آية في التوكل على الله عز وجل وصدق التوكل أعرف اخا قد كان يتقن شيئا في الدعوة آلة من الآلات ولا يعرفها إلا هو آلة تصوير فاراد مره فأراد مرة أن يأتي إلى الشيخ بل أتى إلى الشيخ وقال يا شيخ أنا سأسافر وهو يعرف أن الدعوة بحاجة إلى آلة التصوير هذه ولا يتقنها إلا هو فقال الشيخ استخير الله ادعو الله أن يختار لك الخير الطيب. وبعد ذلك جاء الشيخ في الدرس وقال لا يظنن أحد أن الدعوة ستقف عليه فالشيخ توكله عظيم على الله عز وجل وهو لا يعتمد على شخص مهما كان إنما اعتماده على ربه عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبدا الشيخ في غاية الكرم ولا يرضى إلا إذا كان عنده ضيوف أن يذبح لهم وكان يقول في الدرس أيما ضيف جاء من الزائرين ولم نتفقده أو لم نره فلتحمله أنت وتطعمه ثم تاتيني أعطيك قيمة ما بذلت المهم عندنا أن لا يبقى زائر أو ضيف دون ضيافة ورعاية فكان يكره أن يأتي زائر ولا يستقبل أو لا يضيف والشيخ كذلك أيضا كل ما يهدى إليه كان يعطيه إلى من جانبه إما على اليمين أو على الشمال وأذكر مرة قد أهدي له بش فتكلم في الدرس قال هذا البش طويل أين أخو اخونا فلان وكان مؤذنا من الليبيين وكان فيه طول فدفعه إليه كذلك أيضا كان يوصي بالغرباء وكان يترفق بهم فإنه كان يقول إنهم يعانون أمرا شديدا فمفارقة الأهل ومفارقة الأوطان أمر شديد فكان يوصي بالغرباء خيرا ويحتمل ما قد يحصل منهم فإن بعض الغرباء يكون قد جاء من بئه فيها شدة وغلظة وهذا وصف يكاد يكون غالبا على المغاربة أعني بالمغاربة أهل المغرب الليبيين والتونسيين والجزائريين والمغربيين كما قال الذهبي وفي المغاربة زعار ويبس يعني زعارة شدة في الأخلاق ويبس في الطباع فكان الشيخ يحتمل بعض هذه الأمور من طلبته فقد يحصل خصام بين طالبين والشيخ يحتمل وينصح لهم وأحيانا بعضهم يرد عليه ردا غير مؤدب والشيخ يحتمل ويصبر جئناه مرة فقلنا يا شيخ فلان من الطلبة يتكلم فيك ويؤذي إخوانه فقال أما أنا فلا يضر لكن لا يؤذي إخوانه أما أنا فلا يضر لكن لا يؤدي إخوانا فكان الشيخ لا ينتصر لنفسه كان الشيخ لا ينتصر لنفسه كذلك أيضا كان يقول في الدرس اذكروا لي أخطائي اذكروا لي أخطائي في الدرس والدرس به كثير من طلبة العلم من كل العالم فيقوم بعضهم في ذلك المجلس ويقول أنت تقول كثيرا نعم نعم نعم نعم قال الشيخ هذا لا يضر هذا في الأسلوب لا يضر ثم بعد ذلك نحن تضايقنا من هذا الأخ ما كنا نحب أن يجرؤ بمثل هذا ومرة أقام أخا قد كان شيعيا قال قم لطالما سمعنا الثناء والمدح نريد منك أن تذكر لنا القصائد التي كنت تهجوني بها لما كنت شيعيا فقام الاخ وذكر شيئا ثم ما استطاع فاضت عيناه بالبكاء نعم الشيخ رحمه الله ربما تراه في حلقة القرآن جالسا مع الأطفال يحضر حلقة القرآن الشيخ رحمه الله جاءه أخ قال يا شيخ ليبي يا شيخ النبي عيبا قال ما هو قال أنا كثير الضحك قال يا بني وانا مثلك قم وسيء كانت عنده دعابه غالبة دعابة غالبة تغلب عليه فهو كان كثير التبسم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن الحارث بن جزء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسوما وكان أيضا لم يكن كثيف الطبع كانت الأشياء المضحكة تضحكه حتى أنه لما أجرى عملية في الحديدة على بطنه أظنها في الاستسقاء أجرى عملية وفتحوا له وخيطوا فكان حارسه أحمد عربص وكان صاحب نكتة أو مضحك أو يأتي ببعض الطرائف فكان الشيخ يخرجه من بجانبه لأن الشيخ لا يطيق إذا ذكر له شيء مضحك سيضحك وبعد ذلك ربما يؤثر في الجرح هذا يدلك على أن الشيخ كان على خلق عظيم وكان ايضا صاحب دعابه غالبة يضاحك طلابه ويمازح طلابه مره وكان في اوقات العيد يخرج الى الوادي وكل كل اهل بنذه لهم العاب فيشاركهم الشيخ فيها ومرة تسابق هو وأخ بريطاني كنيته فيما أذكر أبو داود, أبو داود البريطاني تسابق هو والشيخ في الوادي من الذي غلب لا أبو داود البريطاني هو الذي غلب فجاء الشيخ بعد ذلك هذا كان بعد العصر فجاء الشيخ إلى درس المغرب والعيشاء قال أين أبو داود البريطاني فقام فسأله سؤال فلم يجب ابو داود قال هذه بتلك <تصفيق> نعم فكان يلاطف طلابه وكان يقول لبعض الطلاب اذبت ويسكت الشيخ ظنا ان الطالب سيقول واصبت يقول ولم توصف فيضحك الطلاب وكان أيضا يقول هذا الحديث رواه مسلم فيعترض الطلاب لا يا شيخ لم يروه مسلم ما رواه مسلم هذا عند أبي داود هذا عند النساء يقول رواه مسلم من المسلمين نعم ومرة قال البناء على القبور سنة البناء على القبور سنة فقام طالب وقال يا شيخ نعم الله اليهود والنصارى تخذ قبور أنبيائه مساجد قال لا أنا أقول سنة فاحتار الطلاب قال الشيخ بعد سنة من سنن اليهود والنصارى نعم فكان يلاطف طلابه رحمه الله ملاطفة العالم حتى ملاطفات الشيخ فيها علم وفيها فائدة وفيها نصف ولذلك ايضا كان كذلك يقبل من طلابه النقد والتصحيح ولو كانوا صغارا مرة أخبر بأن رجلا قال إن فتح الباري ينبغي أن يحرق لما فيه من تمشعر فقال الشيخ هو ينبغي أن يحرق فقام له طالب صغير قال يا شيخ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار فقال الشيخ فورا أستغفر الله وأتوب إليه لا ينبغي أن يحرق بل يعذر هذا طفل صغير يصحح فانظروا بارك الله فيكم إلى تربية عظيمة ويقول أيضا في صدد ان لا يتعلق به احد لا يقلدني الا هابط او ساقط هكذا يقول يعني لا يتعلق بي احد والشيخ رحمه الله ايضا كان ايضا مع طلابه له فطنه عظيمه احيانا يبلغه عن اخ او عن طالب شيء شيء فياتي الى الدرس يقول قم للشخص نفسه الذي بلغه حوله شيء يقول قم اعرب يا اخانا كثر شاكوك وقلل شاكروك عرفتم هو يريد ان ينبهها يقول كثر كثر قل شاكروك وكثر شاكوك فكان فكان الاخ يعرف هذا وكان نحن ايضا تصيبنا الغموم والهموم فكان يقول عسى فرج يأتي به الله إنه له في كل يوم في خليقاته أمر كان يسلي علينا كان يسلي علينا بأن الفرج سيأتي فالشيخ كان مع طلابه أمرا عجيبا وطريقة في التدريس نادرة كان نسيج وحده هذا الشيخ رحمه الله طريقته في التدريس لا تشعر بسآمة ولا ملل في درسه تارة في الحديث وتارة يسأل وتارة يناقش وتارة يقول هاتوا لي الأشعار على ما يفعله الامام الزهري وقد حفظ الطلاب وحفظنا أبياتا من حلقته رحمه الله تعالى وقد كان يتمثل بأبيات كثيرة كنحو سهري لتنقيح العلوم آل الذلي من وصل غانيه وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدكاء والعشاق إلى أن يقول أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي وكمثل أيضا الابيات التي تربي على عزة النفس والتي كان السلف يحفظونها أبناءهم التي هي ابيات الزرجان في اولها خيرا ان شاء الله طيب يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل احجام راوا احجما ارى الناس من دانهم هان عندهم ومن اكرمته عزه النفس اكرما ولم ابتذل, ولم أبتذل في العلم طول مهزتي لاخذ ما لاقيت لكن لاخذما أشقى به غرثا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكنهم أهانوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما طيب نعم طيب أقول بارك الله فيكم أيضا الشيخ كان على علم عظيم لاسيما في علوم الحديث ورجال الحديث كان على معرفة قوية وهذا العلم كان مغرما به فكان في كتبه ومؤلفاته ودروسه ديدنه علم الحديث والرجل لم يكن رحمه الله هذا الإمام لم يكن عالم حديث في الرواية فقط وفي معرفة الاسانيد والطرق وهو لابس لبدلة أو كرفته الشيخ رحمه الله كان على هدي علماء الحديث فهو يعمل بالحديث فإذا نظرت في صفحة وجهه عليها نظرة أهل الحديث نظر الله معا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع الشيخ في وجهه نظرة علماء الحديث وهو على معرفة قوية قد سلم لها من كبار علماء العصر فابن باز يقول هو أعلم مني في الحديث كما صح بذلك الخبر والرجل أيضا معظم للسنة وكان كثير ما يردد علينا إنما يرفع العبد بمقدار تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تضايق أهل بلدته من الصلاة بالنعال في المسجد لأجل السجاد وما ادراك ما السجاد فقال الشيخ خذوا خذوا هذا الفراش و هذا السجاد و هذا البساط و هكذا المهم ان تبقى السنه فكان معظما للسنه في هديه في حديثه في لباسه مع اهله مع إخوانه مع طلابه اعظم شيء عنده اذا قلت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يمقت التقليد لثيما تقليد متعصبة المذاهب هذه البدعه التي صارت في القرن الرابع إلزام الناس بمذهب معين وربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الشيخ كان مشجعا لطلابه جدا يشجعهم والفائدة من الطالب يطرب لها الشيخ ويشيد بها فيقول أخوكم فقيه أخوكم محدث أخوكم مستفيد وهكذا كان يشجعنا رحمه الله وكنت مرة عنده في البيت وكان هناك كتب يريد أن يرسلها للطبع فقال يا أبا مصعب عندك شيء جاهز نرسله قلت لا ذكرت له عنوان قلت لكنه لم ينتهي أقول هذا والشيء سيذكر في من يطلبون من أبي مصعب أشياء هذا قد حصل منذ ربما منذ ربما أكثر من عشر سنوات الشيخ يطلب مني هل عندي شيء يرسل للطبع وقد استشرته في الكتابة بين المحاكمة في البيهقي وابن التركماني فقال هذا عمل طيب وشكرا على اختيار هذا المؤلف أو هذه الكتابة القوية الضخمة لأن السنان البيهقي عشر مجلادات والبيقي معروف علمه وهو شافعي وابن التركماني حنفي والنقاش بينهم على أشده حديثيا وفقهيا ثم بعد ذلك كانت عنده كتب للإباضية قد جاءته من عمان فقال حبذا لو أن أخا يقوم بالرد على الإباضية في هذه الكتب فقلت ذكرت أنا الإباضية هنا فقلت أنا أقوم بهذا قال أنت معك البيهق ابن التركماني عمل كبير ثم بعد ذلك جاء الدرس وقال لا أريد من الطالب أن يكون ذواقا كل مرة في كتاب وهو يعنيني بهذا رحمه الله فالشيخ مشجع للطلاب جدا وإلى أن ينفع بعضهم بعضا. قال في أحد إخواننا المستفيدين قال أنصحكم أن تربطوه أن تربطوه في سارية المسجد من أجل أن يعلمك. وقال مرة أيضا لاخ قم أين فلان واسمه محمد قام الأخ ومستفيد في علم الحديث مصطلح الحديث. قال أريدك أن تدرس إخوانك فقال يا شيخ أنا معي بحث قال لا بارك الله فيك في بحثك غضب الشيخ للذي لا ينفع إخوانه وغضب الشيخ لأنه قد آل الأوان أن ينتفع منك إخوانك وغضب الشيخ لأنه من بركة طالب العلم أن تكون له آثار على إخوانه يعلم جاهلهم فإذا صار يستأثر بنفسه فإن هذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم ينبغي أن يكون له شفق بإخوانه يعلمهم ويعينهم فكان الشيخ رحمه الله إذا ذكر أن درسا سيفتح يفرح بهذا ويقول جزاكم الله خيرا لا يكون قاطع طريق ولا يجعل سدودا مانع من النفع كان يفرح لطالب يبقى عنده شهر أو شهرين ويذهب إلى بلدته فينشر السنة لا يقول له لا ولا ولأنه ولعله ولربما ما كان يقول هكذا يقول جزاه الله خيرا فكان يحث الطلاب على نشر الخير صغارا وكبارا وفي الوقت نفسه لا يفتح الباب على مصراعيه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عم مسؤولا إنما من أتقن شيئا فليعلم لإخوانه وكان يشجعهم على هذا الأمر جدا ومرة كنت أدرس عقب صلاة الفجر في المسجد عفوا في المكتبة كنت أدرس في المكتبة وهذا الأمر قديم أظن في السنة الثانية من وصولي إلى اليمن في مادة الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. الحديث والشيخ لا يعرفني وليس من عادته أن يصعد الى المكتبة في الصباح معه مكتبة النساء تكون فارغة في الصباح يتريض الشيخ في المكتبة مع الأذكار ثم يبحث بعد ربما كان قد احتاج إلى شيء من هذه المكتبة فصاعد ونا وأنا لما رأيته داخلا فوجئت أصابتني دهشة يعني الشيخ عند رأسي وأمامي الطلاب في الحلقة وهكذا الشيخ صار يقترب إلى ان وصل إلى الحلقة فسمع بعض الشرح ثم جاء إلى الدرس درس الظهر وكان قبل صلاة الظهر فكان يقول الإخوة الليبيون عندهم في الصباح درس طيب هكذا فكان يشجع الطلاب وهذه الأمور كانت تدفعنا جدا لم يكن يرد أحد يريد نفعا لاخوانه بل كان يعتب على الإخوة المستفيدين أن لا يعلموا إخوانهم فإن الاخوه بحاجة كبيرة إلى أن يتعلموا فيعلّ فيعلموا المسلمين فالشيخ كان يشجع جدا غاية التشجيع كذلك أيضا الشيخ رحمه الله كان شديدا على أهل البدع. وهذه منقبه واضحة في معالم الشيء وقد كان يقول ليس لي كبير أعمال صالحة إلا منافحتي لأهل البدع، وكان قد عاهد الله لأن شفي من تلكم العملية الجراحية لا يصار عنا أهل الباطل وقد فعل رحمه الله وكان خبيرا بالحزبيين ائتي لي بحزبي صغير اخرج لك منه كذابا كبيرا فكان يعرفهم ويعرف مكرهم وحي لهم وكم قد حاولوا ان يميلوا بدعوة الشيخ والشيخ صامد فكان شديدا على أهل الباطل شديدا على الشيوعيين وعلى التكفيريين وعلى الجماعات الإخوانية وعلى الشيعة والرافضة وعلى الملاحدة وعلى العلمانيين الشيخ شديد وهل له سلف في هذا ما الجواب له أعظم سلف فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بئس أخ العشيرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهليه فالشيخ كان قد قام بباب الجرح والتعديل الذي به قوام الإسلام خير قيام ونشهد أنه نصح وجاهد ولم تأخذه في الله لوم تلائم والشيخ رحمه الله كان يمقت التقليد كما أخبرتك فمرة قلت له في مسألة ما هذه المسألة لا يوافقك عليها كبار علماء السلفيين ابن عثيمين يخالفك وابن باز يخالفك هذا في بيته في بيته ليس في الدرس فقال الشيخ لا يضر لا يضر ثم شعرت بعد ذلك أن الشيخ صار يتعامل معي بنوع من شيء من الوحشة ففي لقاء قريب في البيت أيضا قلت يا شيخ أنا اعتذر عن تلكم العبارة قال ذاك خطأ يا أبا مصعب. قال ذاك خطأ أي أنك لا تلزم العالم وهو قد صار أهل الاجتهاد لا تلزمه بقول غيره من العلماء فإنه يجب عليه أن يقول بما أدى إليه اجتهاده فكان هذا خطأ مني فاعتذرت من الشيخ وقبلت رأسه نعم، قال الشيخ مرة لنا ونحن عنده في البيت، جماعة من الليبيين عنده، فقال لو رجعتم كلكم إلى ليبيا علماء ما سددتم فراغا، ليبيا تحتاج إلى علماء كثير، وهل أنتم تصدقون الآن بهذا الجواب نظرا لفشو الجاهل ونظرا لغياب الإسلام المصفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيخ رحمه الله أيضا كان يعاني معاناة بالغة من ضغط الدولة اليمنية علينا ضغط في الليل والنهار من أجل أن نخرج من دماج ومن يدق اليمنين من الذي يضغط عليهم الذين هنا فهنا ما رضوا أن نخرج من بلادنا وأن نترك لهم البلاد حتى أرسلوا وراءنا من أجل أن نخرج من هناك المهم كانوا يضغطون علينا ضغطا شديدا ونحن ليس لنا أماكن نمشي إليها وكم قد مسكوا في الطريق من آخر وحولوه إلى السجن فكان الشيخ لما كان مريضا في المستشفى زاره رئيس الامن السياسي اظنه القمش او كذا غالب القمش يمني أنت كيف عرفت الشيخ غادي شدوه طيب غالب القمش او القمش او كذا الشيخ لما زار الشيخ هو فذكره الشيخ بالله عز وجل كان لا يهاب احدا كان يذكر علي عبدالأصالح هكذا كفاحا يذكره بالله عز وجل أن يتق الله في طلبة العلم وما أنا بطارد المؤمنين هكذا يستدل عليه الشيخ فكان يذكره بالله في طلبة العلم الغرباء فإنه ليس لهم مأوى وهم من بلاد غنية لكنهم آثروا الفقر والشدة وإن لله يا إخوة ألطافا عظيما فقد كانت تمر على طلبة العلم أمورا شديدة وكان الشيخ يدري هذا فقد كان بعض إخواننا الليبيين هنالك بيضة واحدة هو وأطفاله توضع في الطاجين هذا ولا اسمه؟ في المقلاه هو والأطفال والعائلة بيضة واحدة كذلك أيضا كانوا هنالك صاحب دكان اسمه معوض نسأل الله أن يحفظه ويحفظ أهله وإخوانه فلقد كان معنا يعين طلبة العلم يصبر عليهم فجزاه الله خيرا كان الأخوة هذا صاحب الدكان ينظر في الطماطم، فما أصابها شيء من الضرر فيضعها في الصندوق خارج الدكان وكان الأخوة يترقبون الصندوق نعم فإذا دخل وقد فرغ من انتقاء حبات الطماطم التي تصلح في الشواهد والمتابعات يأتي الأخ ويسحب هذه القطع من أجل أن يدفع الجانب الفاسد ويؤكل الآخر وما أطيابه المهم مرة جاء الأخ على العادة من أجل أن يأخذ هذا هذه قطعة من الطماطم ونازعوا فيها قطيع من العنز كانت هناك قريبة من الزكان المعيز ايوه المهم حصل نزاع بين الأخ وواحدة من المعز هي تجذب والأخ يجذب والله المستعان وأذكر أن اخا كاد أن يغمى عليه من الجوع وأذكر اخا دخل علينا مرة قال أريد شاي يعني من أجل يذهب ما عليه من الجوع وأذكر مرة أيضا وهذا يخصني أن العائلة لم نجد شيئا في البيت وكان الأمر على أسوأ ما يكون وعلى حد الحديث والصبية يتضاغون عند قدمي فلطف الله طرق الباب خرج فإذا به صحن من الطعام اتى به أحد الإقوة ولله الفضل والمنى المهم حصلت أمور يا إخوة كثيرة وشديدة لكن ما إن نأتي إلى الدرس وما إن نسمع من كلام الشيخ إلا ونخرج ونحن بخير حال نشتهد في الطلب ونتصبر نشتهد في الطلب ونتصبر والشيخ كان لا يحب أن يتميز علينا أبدا كان يأتي بلباس عادي وكانت تأتيه الالبسه الطيبة فكان يقول يا طلبة العلم هذا الذي ترونه لا أذكر أنني اشتريت ثوبا واحدا هذا الذي ترونه إنما يهدى إليه فكان يتحرج من الخروج بثوب جديد لأنه يعلم ما عليه طلبة العلم ومر ذكر له أن طلبت الشيخ محمد صالح العثيمين قد ضجروا من لحم الدجاج وقالوا نريد لحم خروف فقال الشيخ فلياتوا إلى هنا من أجل أن ينظروا إلى الأرز الناشف ولقد صدق، فإن الأرز أيها الاخوه الذي كنا نأكله إذا أراد أحمد الوصاب أو من يقوم مقامه أن يميل به إلى الصحن نزل قطعة واحدة وكان أيضا في حبات لكن ليست من اللحم من الطماطم ومع هذا فطلبت العلم يصبرون وبين أعينهم أن يحصلوا علما نافعا وكانوا يتنافسون في تحصيل العلم النافع والحق يا إخوة أن حياة المدنية المترفة لا تكاد تخرج طلابا إن لأن الإخوة هنالك أغلب اهتماماتهم بالحفظ حفظ الأحاديث حفظ القرآن مراجعة الدروس ضبط المواد التسميع الدرس الدراسة فوائد الشيء، فهو لا يلتفت إلى الثوب كم له سنتين ثلاثة أربع خمس حتى إن بعض ثياب طلبة العلم لا تجد لها لونا في قاموس الألوان إذا قلت له ما لون هذا الثوب تحتار هو اصفار لا لا ابيض كذا الموم لماذا لان هذا قد انتهت صلاحيته كثوب عرفتم وبعض الثياب يعني فعلا الاخوه هنالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عمر نهينا عن التكلف نهين عن التكلف فالإخوة ليس عندهم ما يتكلفون به ثياب عادية شراب دون شراب طعام دون طعام المهم بين اعينهم العلم وتحصيل فأعانهم هذا على أن تفرغ قلوبهم إلى العلم فضول العيش اكثرها هموم وأكثر ما يضرك ما تحب، فهم ليس عندهم فضول عيس كل ما هناك بيت صغير يستره وأهله ولا شك أن الأمر كان شديدا فيما يتعلق بالمرض كان طلبه العلم يمرضون كثيرا بسبب تغير الجو والطقس وكان الليبيون قد عانوا معاناة بالغة لسيما أصحاب العائلات والأسر كان كانت المنحة التي يتقاضاها طلاب العلم هنالك كم هي ثلاثون دينار ليبيا ما يعادل ثلاثون دينار ليبي في الشهر مهما كانت عائلتك تسع أشخاص تسعه أبناء ثمانية أبناء سبعه أبناء تأخذ مقدار ثلاثين دينار بس هذا هو فكانوا الإخوة في حرج سيما إذا مرض له مريض وكان الشيخ يشعر بهذا ويتألم لهذا غاية التألم لكنه يعلم أن البر الرحيم يعلم حالهم وليس هو أرحم بهم من ربهم عز وجل فكان في غاية الشفقة ولما يأتي اللحم في الطعام هذا يوم ليس له نظير والشيخ رحمه الله كما أخبرتكم أيها الاخوه كان مجاهدا قويا شجاعا يضع بالحق ولا يبالي يتكلم في أهل الأهواء والبدع خبيرا بهم يشيد بإخوانه علماء السنة فهو القائل أعلم الناس بالجماعات الإسلامية في هذا الزمن هو الدكتور ربيع بن هاد المدخلي ومن قال لكم الشيخ ربيع إنه حزبي فهو حزبي ستذكرون أين يوسف قم ماذا تعرف عن الشيخ ربيع بن هادي حامل جرح... راية الجرح والتعديل في هذا الزمن جزاك الله خيرا سمي لي بعض من جرحهم بسرعه عدنان عرعور المغراوي علي الحلبي سليم الهلال مسام القوصي نسيت شخصا مهما نسيت شخصا مهما نعم ابا الحسن الماربي مصطفى ابن اسماعيل ها؟ ايوه سليمان طيب استريح يوسف الله يحفظك فاذا الشيخ تكلم وكان يشيد بأشياخ السنة كالشيخ الألباني والشيخ ربيع بن هادي والشيخ ابن عثيمين وكان يربي طلبته على إجلال هؤلاء العلماء وكان يحث طلابه على اتباع الدليل دائما يقول إذا أقام طالبا دليلك دليلك وهذه إذا استمعتم إلى أشريطته؟ وجدتم هذا شيئا كثيرا دليلك دليلك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الوقت ضيق والحق أنه ليس هنالك شيء مرتب نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله إعانة لنا على الخير ورحم الله الشيخ مقبل ابن هادي الوادي شيخنا وأجزل له المثوبة ورفع درجته إن ربنا لسميع الدعاء ونرجوه ربنا أن يحفظ له دريته ابنتيه من كل سوء ومكروه وأن يحفظ طلابه من كل سوء ومكروه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد الله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل هنا كم كان عمر الشيخ عندما طلب العلم؟ الشيخ قد طلب العلم في أول سنية عمره لما كان صغيرا في الكتاتيب. بعد ذلك انقطع أظن كانت مدة الانقطاع ربما. تفوق العشرين سنة ربما هو عاد إلى العلم من جديد في آخر عشرينيات عمره والله أعلم طيب يقول تحدثنا عن همة أهل الشيخ أهل الشيخ في طلب العلم مثل أم عبد الله الوادعية أم عبد الله الوادعية ابنة الشيخ الصغرى وليست الكبرى طالبة علم قوية جزاها الله خيرا ولها الآن العديد من الطالبات الشيخ قد اعتنى ببنتيه لكن أم عبد الله الواضعية هي بقت قريبة من الشيخ إذ تزوجت بقرابة الشيخ ويسكن عنده قريب منه وهذا هيأ لها أن تستفيد من وليدها استفادة كبيرة فكان يخصها بدرس بعد العشاء في قطر الندى وقد يكون في كتب من اخرى ايضا ومع عبد الله الوادعيه امراه فاضله طالبه علم قوية كان والدها الشيخ مقبل رحمه الله يشجعها كثيرا ولها مؤلفات أظنها الصحيح المسند في الشمائل المحمدية ونصيحتي للنساء وماذا أيضا يا اخوان نعم نصايح العلامة والدي مقبل من هذه الوادي فجزا الله خيرا ودفع عنها وعن بنيها وعن زوجها كل سوء ومكروه من هو أبرز طلبة الشيخ علما بهذا العصر انا لست ممن يوجه له هذا السؤال هذا للعلماء الذين يستطيعون تقويم طلبة العلم في علمهم لكن هنالك طبقه عاليه من طلاب الشيخ كامثال الشيخ محمد الامام و الوصابي الشيخ الوصابي أظن درس مع الشيخ شيئا يسيرا الشيخ عبد العزيز البورعي أيضا من الطبقة الأولى من طلاب الشيخ فهؤلاء عثمان السالم وفقه الله والشيخ الزماري عبد الله فهؤلاء طبقة رفيعا من طلاب الشيخ وهناك طلاب آخرون نفع الله بهم على كل من هو أبرز طلاب الشيخ هذا يرجع فيه إلى العلماء يقول صف لنا الشيخ مقبل صفة لنا وصفة لنا الشيخ ليس بالطويل ولا بالقصير معتدل القامه وجهه أبيض مشرب بحمره أنفه رفيع في عارضه ليس هنالك لحيه كوستج الشيخ في أسفل الذقن عنده ولحيه صغيره قليل الشيب في راحته نعومة في كفيه في عينيه ذكاء حاد وفطنه ونباهة أيضا رجل شيخ بسام كثير الابتسامة يعني كريم الشمائل ليس كثيف الطبع غليظا أبدا غاية في التواضع رحمه الله يجلس مع طلابه ومع الأطفال وتجده ترى يتصارع هو والناقه يريد ان ياخذها وهي لا تطاوعه وتار يخرج هكذا المهم الشيخ الحق والحق أقول انه رجل قل نظيره رجل قل نظيره فنصر الله ان يغفر له ويرحمه وان يعلي درجته في جنات النعيم إن ربنا لسميع الدعاء أهم النصيحة لنا جميعا في الاخلاق التي ينبغي أن يكون عليه القالب إن سواء مع كتابه ومع شيخه ومع زملائه من طلبة علم في مسجده هذه تحتاج إلى كلمة لعلها تتيسر ان شاء الله سمعنا أنه كانت هناك محاولة اغتيال في الوادي الذي كان يقطن به الشيخ نعم حصل هذا وأحدهم مرة الشيخ يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحيان يأتي شخص يريد به كيدا فلا يزال الشيخ يحسن إليه حتى يصير حب الناس إليه وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وبعض الأحيان يأتيه الطالب يحتاج حاجه فيذهب الشيخ الى اهله فيأتي بخاتم أهله أو سواره ويقول خذه الشيخ غاية في الكرم وهو هذه الأعمال العظيمة الرفيعة جعلته محببا لطلابه لا يسأمون من درسه ولو عشر ساعات أبدا وكان أحياناً يقول في الدرس هذا سؤال يحتاج إلى رحلة وينزل على الكرسي ويدخل بين الطلاب يمشي هكذا عندك أنت انت ويمشي بين الطلاب فالشيخ يقول من أكثر أولاداً مني فيستغرب الطلبة يعني فلان أكثر منه ما عنده أولاد بعد ذلك يقول أنا أكثركم أولادا فكلكم أولادي يقول هل سجن مرة الله. يقول هل سجن الشيخ نعم سجن الشيخ لما ذهب إلى مسجد الهادي المقبور بصعدة الذي هو مأوى الشيعة ذهب إليهم وأخذ مكبر الصوت وصار يتكلم على توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والطواف بالقبور وهم يطوفون بقبر الهادي. فقام عليه الشيعة وأرادوا ضربه وبعد ذلك هو أخذ العمود مكبر الصوت قال وتأخر من نجح حتى أنا كذلك يعني يصارع الباطل ودخل السجن بقي فترة وجز الله اهل قريته خيرا فقد وقفوا معه يقول هل صحيح أن العلامة ربيع بن هادي عندما سألك كم درست في اليوم قلت له عشر سنين قال لك كأنك درست في المدينة ثلاثين سنة نعم قال لي هذا هل هذا السلوك الذي تتعامل به مع الطلبة قد اقتبسته من الشيخ مقبل ودي فإذا كان لا هذا تحقيق فإذا كان لا هل أسلوب الشيخ افضل من هذا أين سرى وأين سرية نريد بعض من سيرتك متى ذهبت كيف التقيت بالشيخ وماذا درست عليه وهل درست على غيره هذا جلسة أخرى إن شاء الله الرجاء من صاحب سيارة يوتا بيضاء أمام البيت الملاصق للمسجد أن يزيحها سيارة تيوتا بيضاء أمام البيت الملاصق للمسجد أن يزيحها جزا الله خير كذلك نفس السؤال الأول السيرة طلب العلم نرجو منكم محاضرة بخصوص احكام الشتاء لعظم الأمر بارك الله فيكم جيد هذا هذا طلب طيب كم ألف كتاب خلال مسيرته في طلب العلم الشيخ له كتب كثيرة من أشهرها الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين الصحيح المسند في أسباب النزول الصحيح المسند في الشفاع الصحيح المسند في القدر كذلك أيضا غارض الفصل على المعتدين على كتب العلل صعقت الزلزال في الرضي على الرفض الرضي والإحتجاز كذلك أيضا تتبع والإنزامات كذلك احاديث معلى ظاهرها الصحة كذلك كتاب ذم المسألة كذلك أيضا غارت الأشرطة على أهل الزيغ والسفسطة قمع المعاند وزجر الحاق بالحاسد اسكات الكلب العاوي يوسف ابن عبد الله القرضاوي. كم طلبتم على الشيخ وكيف بدأتم معه في الطلب لما جئنا عند الشيخ كان يدرس كتبا كبارا ودرسنا عند طلبته الاقوياء الكتب التي كان يدرسها الشيخ صحيح مسلم صحيح البخاري تسير ابن كثير صحيح مسلم مما ليس في الصحيحين وانتقل إلى كتاب تدريس كتاب الشفاعه من تأليفه هو كتاب ذم المسألة من تأليفه هو كذلك ايضا احاديث معله ظاهره الصحه صحه مستدرك الحاكم درسنا عليه من فضل الله هذه الكتب ماذا حدث بشان بحثك بين بيق التركماني الحق ان هذا البحث شيق ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ اتمامه ان شاء الله يعني هذا العمل كبير وانقطعنا عنه فتره لكن لعل الله عز وجل يعود بنا له ان شاء الله باذن الله او ليس ما حكم العصيده عند الانجاب هل بدعه ام لا حرج فيها العصيده مر بنا ذكرها في كتاب ثلاثه الأصول وأن الناس بعض الناس يعتقدون أنه إذا لم تفعل العقيضه ربما اصاب المولود ضرر كذلك ايضا العقيضه قد تزاحم سنه العقيقه وبعضهم يرى وجوب العقيقه الذي ينبغي لطلبه العلم والقدوات أن يتركوا هذا الفعل كي لا يتعلق به الناس ما حكم البخور عند الإنجاب ما عليه ليس بنيه العين والحسد إذا بنيه ماذا إذا لم يكن لأجل العين والحسد بنية ماذا؟ ولماذا لا تبخيرون إلا إذا جاء المولود؟ لا, لا ينبغي هذا ما حكم لباس الموليد الذي فيه رسومات وصور إذا كانت رسومات وصور دوات, دوات الأرواح فإنه لا يجوز نعم الله كل مصور أشد الناس عذابا المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب أو صورة لا تجعل قبر مشرفا إلا سويت ولا صوره الا طمستها الوعيد في التصوير شديد الله يصلحك شيخنا يقول هل حضرت محاضره نصيحة لاهل السنه من الجن نعم حضرنا هذه المحاضره وهل تعرف من الجن سلفي درس معكم نعم إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونه الجان لا يرون يتشكلون على صور وعلى كل لا يهمنا أن نتعرف عليهم إنما يهمنا أن نعرف أن الجان كذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم طلبة علم أيضا يحضرون الدروس ذكرت أن الشيخ كان يمنع الحكومة من فهل هذا يتوافق مع طاعة ولي الأمر طاعة ولي الأمر في المعروف والخير لكن أن تأخذ طلبة علم وقد عرفوا أنهم طلبت علم ليس لهم شر على البلاد وليس لهم سوء بالبلاد إنما جاءوا يتعلمون ويعلمون أبناء اليمن فباي حق يؤخذون إلى السجن ثم يسفرون إلى بلادهم لا شك أن هذا من الظلم مدير الأمن السياسي جاء مرة فطلب مني الشيخ أن أجلس معه قال اجلس معه يا أبا مصعب أنت بعض إخوانك الكبار فامتنع بعض الأخوة من الزلس معه لأن مدير الأمن السياسي يعتبر شباحا المهم جلست في غرفة الشيخ مع مدير الأمن السياسي ومعه الحرس جماعته ومعي ثلاثة وأربع من الإخواء فذكرت له قلت نحن جئنا لكم بالخير نحن نعلم أبناء اليمن نخرج إلى القرى نعلمكم الخير ما حصل بوجودنا عندكم سوء أو شر قال أدري لكن علينا ضغوط علينا ضغوط من دولتكم ثم بعد ذلك قال سناتي الى هنا ما لم تخرجوا سناتي الى هنا ونأخذكم قلت لا تستطيع قال كيف غضب قال كيف ما تستطيع قلت الله يعصمنا منك قال الله الله يعني ما استطاع يفعل لها شيء الكلمه ما استطاع ما ما يفعل شيئا قال الله الله يعني ماذا سيفعل اذا كان الله سيمنعكم هل التقيت مع الشيخ احمد المجعوك في اليمن نعم هو من زملائنا أخفاض من خيرة الاخوه جزا الله خيرا صاحب سنة وصاحب خير وفضل نسأل الله العظيم أن يحفظه من كل سوء ومكروه على من درست من طلبة الشيخ ومن كان معك من الطلبة الليبيين درسنا في مصطلح الحديث مع أخ اسمه أحمد درسنا مع أحمد بن سعيد أيضا من كبار الطلاب ودرسنا مع أحمد بن ثابت في النحو ودرسنا مع ابي الحسن الجزائري أيضا كان أخ قديم هناك في النحو درسنا أيضا مع فيما يتعلق بأصول الفقه مع مصري قال له أبل أبا حفص المصري في مذكرة الشنقيطي درسنا في الفقه مع عبد الله المرفدي المهم مع إخوة كبار والإخوة الليبيون الذين كانوا معي جمع جمع كبير من الإخوة والله المستعان هل بقيت مع الشيخ حتى توفي مع ذكر قصة وفاتي نعم بقيت مع الشيخ من فضل الله من فضل الله عز وجل لم أخرج من دماج حتى فارق الشيخ الدنيا و اما قصة وفاتي ربما يطول ذكر هذا وعلى كل إن الشيخ كان مستاء جدا من ذهابه إلى أمريكا للعلاج فكلمته بالهاتف وهو في السعودية قلت شيخ اسال الله الا لا ترجع إلى أمريكا بلد الكفر قال اللهم آمين وفعل من فضل الله لم يرجع كيف يربي الإنسان نفسه على أخلاق العلماء اذ كانت لي بعض الأخلاق السيئة الجلوس عند العلماء وعند طلبة العلم فيه خير كثير المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب ومن أعظم المؤثرات البيئة البيئة الصالحة تعين على الخير تعين على اصلاح النفس في حديث القاتل مئة نفس إن قومك قوم سوء فاذهب إلى ارض كذا فإن بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم هل تنصحون طلبة العلم المبتدئين بالتأليف والتحقيق الكتب لا المبتدئ لا ننصحه بهذا حتى يقوى فإذا قوي فحبذا كيف يرتقي الإنسان في علم الحديث وكيف يمع علم الحديث باتقان أصوله ايضا هذا العلم يحتاج الى طويلة من اقوى العلوم التي تحتاج الى ممارسه ما هو اصعب موقف واجهه الشيخ في خلال مسيرته الزاخره بطلب العلم اذكره لنا وجزاك الله خيرا هذا يحتاج ان يسال الشيخ عن هذا السؤال وعلى كل إن الشيخ مر بم... لا شك بمواقف صعبة جدا لكن الله عز وجل أيده منذ يومين كنت في السوق ووجدت مبلغا من المال وقدره ألف دينار ميلي مرميا على الأرض فدلني شاب على أحد المحلات يعتقد أن رجل ضائع منه المال دخل هذا المحل فسالت صاحب المحل فقال لي نعم اشتري مني بضائع ولكن لا يعرف الرجل فتركت رقم هاتفي مني بعض ولكن لا يعرف الرجل فتركت رقمي رقم هاتفي لصاحب المحل عله يرجع ماذا أفعل بهذا المال ان طالت المده تبقيه عندك مدة عام كامل تعرف به وترجع إلى المكان بعد يومين بعد اسبوع بعد كذا تجعل ورقه تدل على هذا إلى أن يأتيك إن شاء الله وهذا مبلغ مبلغ كبير عادة صاحبه يبحث عنه هل <تصفيق> يجوز بيع جهاز التلفاز لغير المسلم على كل جهاز التلفاز لغير المسلم أيضا غير المسلم سيرى به الشر وينظر به الشر ويستعمله في الشر الذي يعتقد أن جهاز التلفاز هو صور وصور محرم ونقتناؤها فلا يجوز له بيعه لانه لا يجوز بيع ما حرم الله عز وجل. إن الله إذا حرم شيئا حرمه سمعه أنا طالب أدرس في أحد المنارات التي يدرس فيها القرآن. وأجد في أحد حمامات الدوش شامبو واستعمل هذا. ما الحكم في ذلك؟ ارجع إلى الإخوة القائمين على هذه المنارة. وسلم هل هم الذين وضعوا هذا المنظف ام ان شخص قد نسيها والوراء ان تستعمل انت المنظف من عندك التجويد في القران هل هو واجب او سنه ان كان تصحيح التلاوه على الصوره الصحيحه التي تخرج عن اللحم والخطا فهو واجب وان كان التحسين فهو يكون مستحبا ما لم يتضمن تمطيطا أو تكلفا وما لم يقضى العمر فيه كيف يتم التعامل مع أهل في مركز الشيخ رحمه الله من حيث التلقي والعرض هكذا الطلاب يعرض بعضهم على بعض ويحفظ بعضهم بعضا وكانوا إذا خرجوا إلى رحلة يرجع الطلب من الرحلة وقد حفظوا أحاديث كثيرة لانه يحفظون بعضهم في السيارة تحفظون بعضهم في السيارة وجاء سؤال حول سياره الشيخ سياره الشيخ بارك الله فيكم سيارة قديمه جدا وغيرها الطلبة كانت بالبنزين فصارت بالنافطه بعد ذلك والسياره نفسها على حالة يرثى لها والله والله عز وجل قد جعل فيها الخير فأغلب اليمنيين تعلموا القيادة فيها هل صحيح أن سيارة الدعوة كانت لا تستغل إلا بالدفء؟ ايوه في بعض الأحيان بالدفء المهم كثير منهم أتقن القيادة بسبب هذه السيارة والشيخ عندما غيرها قال لم نغيرها إلا لأنها تعبت رفوة صح إذا فرغت نفسي لطلب العلم ولم أعمل إذا فرغت نفسي لطلب العلم ولم اعمل هل آتم هذا ينبني عليه انت صاحب عائله وأسرة قد يحتاجون بل يحتاجون الى ان تقتات. يعني تجلس هنا في المنزل طلب العلم وابناء وزوجتك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود لكن اذا وجدت من يفرغك من اخوانك من ذوي اليسار والمال فجزاهم الله خيرا وإن كنت اعزبا والمكان الذي أنت فيه فيه من يقوم عليك بطعامك وشرابك فانصحك بالتفرغ لطلب العلم ارجو التوضيح انكار في مسائل الخلاف والاجتهاد المسائل على قسمين مسائل الاجتهاد هي التي تحتملها الأدلة واختلف فيها سلفنا وهي في موارد النزاع وفيها ادله تتجاذب واحتملها السلف واختلف فيها العلماء هذه لا إنكار فيها إذا كان كل قد اشتقى ربه واجتهد الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ وعرف حسن القصد في طلب الحق ومع هذا لا نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد لكن ينبغي معرفة الحق فيها أما مسائل الخلاف هي أن تصادم نصا ثابتا أو سنة معلومة أو إجماعا منعقبا للسلف او طريقة السلف هذا لا يمكن أن نقول لا إنكار بل ينبغي أن ينكر بحسب الخطأ الذي حصل ما حكم وضع الله السلام عليكم نغمة الهاتف وجزاكم الله خيرا ربما الاولى ترك هذا فقد يخلو يدخل المر بيت الخلاء وايضا قد يوهم إخوانا وايضا بافشاء السلام الذي أظن أنه الأولى ترك هذا شخص يقوم على مسجد فهل لو يترك هذا المسجد من أجل طلب العلم علما أنه يصعب وجود بديل لا إذا كان قد فرغت لإقامة المسجد وأن تقوم به فأنت على أمر لاسيما إذا كنت تقاضى أجرة عليه لا يجوز أن تتركه وتذهب لطلب العلم لكن إذا وجدت بديلا شخص يقوم بهذا وفرغك بالقيام بطلب العلم وهو لا يتقاضى اجره انما مجرد تطوع لا بأس بهذا هل تسمح لبعض الطلبة في هذه الدورة والتي تليها بالتسميع على الطلب الراغبين في الحفظ مثال واحد الأصول ومتون التوحيد وكل فلا وشخص وحلقة قاصة لا بأس بهذا إن شاء الله هذا من التعاون على البر والتقوى كيف كان التدريس في الدماج هو قريب من هذا يعني حلقة الطالب القوي يدرس اخوانه القادمين وهكذا حلقة تدرس فاذا قوي الطلاب خرج منهم اخ يدرس القادمين وهكذا إذن هي مجرد كلما قوي طالب علم اخوانه وكم كان طلبه العلم الليبيون في دمشق اظن وصلوا الى 250 وخمسين او مائتين وسبعين او نحو لكن الذين بقيوا اخيرا ربما خمسون او كذا أيهم أولى تعلم كتاب الله او هذه المتون التي ندرسها كتاب الله فيه الخير كله وهو أصل الخير كله فأقبل على حفظ كتاب الله والمتون شيئا يسيرا يسهل معك حفظه الأسيم المتونة التي نقراها الآن ليست متون شاقه في الحفظ هنالك شباب ما هذا؟ هناك نساء سلفيات متعلمات من هون طيب جزاكم الله خيرا ما المطلوب ما ادري ما المطلوب من هذا من كاتب الورقه نعم ما مطلوبك اهو يخبر يعلن عن هذا الله يحفظكم ان شاء الله قم قم سؤال قم قم ما حال حديث مسكين من لا زوج له ها ما حال حديث مسكين من لا زوج له لا اصل له اجل صح وقال الله اعلم و ما حال حديث شراركم عذابكم حديث ضعيف جدا وما حال حديث يا معشر الشباب ان من استطاع منكم الذاء فليتزوج صحيح من صحابي ومن أخرج قم من اخرجه بارك الله قم اجلس قم اجلس نعم اجلس البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود نقرأ في مدرسة فيها معلمات ماذا نفعل اترك رجل توفي وله أبناء صغار وإخوة يعولهم الآن وعندهم سيارة وهو يقودها وأخوه يعولهم الآن وعندهم سيارة وهو يقودها ويصرف من مالهم فما حكم ذلك هذا أيتام واذا كانوا ايتاما فانه يعمل على نماء اموالهم يعمل على نماء اموالهم وان كان فقيرا فلياكل بالمعروف بعض ما قال هل تخصص لنا وقتا بعد صلاة الفجر لمراجعه الدرس الماضي مع القراءة في الدرس المقبل وإن تخصص احدا لنا أفضل لا أما أنا فلا لكن لعله يتيسر احد الإخوة ان شاء الله يراجع ما حكم بيع الكاميرات كاميرات المصلفة هذه التي تصور وتخزن هذه من جملة التصوير هنالك كاميرات هي مباشرة لا تخزن كي الذي يجعلونها في المحلات او كذا هذه كانها مراات تعكس الداخل والخارج وهنالك كاميرات فيها تخزين هي من جملة التصوير وسمعت الادله في تحريم التصوير متى وقت الامتحان ومتى ندرس النحو وقت الامتحان ما ادري هل يكون قبل العيد او بعد قبل حسين سلام يقول قبل هو المسؤول عليها ادارة الامتحان امتحانات ومتى ندرس النحو الدورة القادمة فيها نحو ان شاء الله أدرس في مدرسة فيها معلمات، ولا يريدون لا يريدون أن أترك، ولم يسمحوا لي. قال يجوز عصيانهم في هذا الأمر نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا. النساء واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فهذا دينك وهذا يؤدي إلى فساد في قلبك لا تطيع اهلك في مثل هذا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هل مرق لحم الإبل ينقض الوضوء نعم لان فيه قطع صغيرة من من اللحم وان كان ناقصا فما حكم الصلوات التي صليتها بعد أكل مرق الابل دون وضوء هذا إن كنت تعتقد أن لحم الابل ينقض الوضوء فقد صح في حديثان حديث البراء وجابر بن سموره فانك تعيد الصلوات التي صليتها على غلبة الضن لان هذا طهاره وإن كنت تعتقد انه ليس بناقد وبدا لك الآن انه ناقد للادله فالاول لا تؤخذ به ما حكم العقيقه من حيث هل يشترط ان تذبح ليوم السابع وهل يسن الاجتماع لها السنه يوم السابع تذبح ليوم السابع وهل يسن الاجتماع لها لا لم يكن السلف يستمعون للعقيقه العقيقه كما قرره الألباني رحمه الله في بعض دروسه هل لها حكم الاضحيه من حيث العمر نعم اقلها ستة اشهر واحكامها احكام الاضحيه هل يسوء هل يسن ان يذبح للذكر الشاتان الانثى واحده الحديث نعم للذكر شاتان وللانثى شات واحدة اسال الله لي الحفظ والفهم نسال الله يرزقنا الحفظ والفهم جميعا ما نصيحتكم لي بارك الله فيكم عندي أمي وأبي يعانون من عدة أمراض وأنا الولد الوحيد لهما والباقي بنت بنات ولله الحمد وأنا أريد أن أطلب العلم الحضور عندكم فلا اوفق احيانا تنقطع الدروس عني وأنا مقبل على الزواج أرش الإفادة والدعاء لي وأبويه نسال الله لنا ولك التوفيق والسداد وأن يحفظ لك ابويك على كل ان كان الحال كما ذكرت فارجع إلى أبويك واخدمهما وسيجعل الله لك الخير تابع دروسنا عبر الشبكة وإن شاء الله تشارك في الامتحان بإذن الله تابع عبر الشبكة والامتحان تشارك فيه اخدم والديك ولن يضيعك الله عز وجل باعتبارك الولد الوحيد أريد منك أن أعرف ماذا تريد تدريسه في الدورة المقبلة لكي نحفظ قبل البدايه بالدروس وتنشط وننشق على حفظ الفوائد هذا لم نقرره بعد هل يجوز المزاح بكلمة شركية تخرج تخرج من الملة أعوذ بالله لا يجوز أن ينطق المرء كلمة كفرية جادا أو مازحة قل أبي الله وآياتي ورسلي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ماذا قالوا لم نر مثله قرائنا أكبر بطونا وأجبنا عند اللقاء وأكذب ألسنا فلا يجوز أن يتكلم المرء بالألفاظ السيئة فضلا أن تكون ألفاظا شركية عزيزا بالله ما حكم الصلاة خلف صاحب بدع وهو يدعو إلى بدعته ويدفع عنه ويتكلم في اللحية والإزار والشباب إن كانت بدعته غير مكثرة فتكره الصلاة وراءه وإذا كان بقربك مسجد سنة يجب أن تذهب إلى إمام صاحب سنة وعلى الاخوه القائمين على المسجد أو على الأوقاف ان استطاعوا إزاحة هذا يجب عليهم أن يزيحوه فإن الإمامة شرف وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون واجعلني للمتقين إماما امراه عليها صيام رمضان قبل الماضي وقبل رمضان الماضي ماتت فهل على أهلها شيء ان ماتت بالمرض وهي معذوره ليس على وليها شيء الوارث وإن ماتت وهنالك فسحة من الوقت تستطيع فيه القضاء وهي لم تقضي من مات وعليه صيام صام عنه وليه ودين الله حق ان يقضى ما الذي أفضل حفظ الأجرمية انشاء شاء أم حفظ منظومة الأجرمية لا إن شاء أفضل بارك الله فيك وفي الحاضرين وأنت جزاك الله خيرا ما رأيكم يا شيخي أن نقرأ عشر سوى من القرآن ثم نتدبرهن، وهكذا إلى أن ننتهي قران اقتداء بالصحابة خيرا إن شاء الله ما حكم رجل يريد أن يبيع محصول البرتقال هذا العام والمحصول أخضر لم يجهز نبي صلى عن بير الثمار حتى تنضج حتى تحمر أو تزهر وعن بيع الحبوب حتى تيبس لا هذا منهي عنه نعم نهى البائع والمشتري ما قول اهل العلم في مسألة اتمام الصلاه للمسبوق هل ياخذ بقول الاتمام ام القضاء ما هو الراجح الراجح وما فاتكم فأتموا ليست روايه القضاه هي الراجحه الاتمام هو الراجح فتجعل ما ادركته هو الأول ثم تتم ما حكم العمل في الاختلاط وما حكم المال المكتسب من الاختلاط في العمل تعليم الشركات المال ان كان نظير خدمه فعلتها هو حلال المحرم الاختلاط اما المال وكسبك فهو حلال لأنه نظير عمل جائز متى يعلم الابن والبنت إذا صار مميزا من سن السبع والست سنين يبتدى في تعليمه الأشياء الفاضلة ويبعد عن الأشياء السيئة ثم أيضا يؤمر بالصلاة مروا أبناءكم بالصلاة بسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ولي بنت عمرها عام وثمانية شهور ادعو لها الله ان يحفظها نطلب منك أن تجعل لنا في الدورة القادمة إن شاء الله حظا للتفسير ولو جزء عام نسأل الله أن الله سبحانه وتعالى نسال الله أن يتيسر ذلك نكمل ان شاء الله طيب تفضلوا وحفظكم الله صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه <تصفيق> <تصفيق>